فَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِضٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاطِرِينَ الَّذِينَ يَخْتَرُونَ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ اسْتَغِيثُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِمَّا الْتَجِئُ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إن عليك إِلَّا الْبَلَاءُ وَإِنَّا إِذَا أَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ يَمْلَكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن وما كان البشر أن يكلمه الله إلا, إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من